قال رحمه الله قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم, وبينه أجعل بينكم وبينهم رجما لا مع هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله في كتابة عظيما لشأنها وذكر ونيا من أوليائه وذكر تمكينه لذلك الولي وما أتاه من الأسباب التي يبلغ بها المراد ذو القرنين وما أدراك ما ذو الغرنين رضوان الله تعالى عليه مكنه الله في الأرض عرض عليه المال لبناء السد قال ما مكنني فيه ربي خير أي ما بسطه لي سبحانه من المال والقدرة والملك هذا خير من خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة لي إلى هذا الخرج وأنا محتاج منكم إلى من التبرع فقط أنكم تعينوني على بناء هذا السد تأتوني برجالكم أو ببعض الآلات التي يقام بها هذا السد العظيم هذا المطلوب منكم فقط أما الخرج والمال فلا حاجة لي في المال ولا أريد جعلم على هذا السد الذي سيبنى فالله قد مكنني وأقدرني وآتاني من الملك والمال والقدرة ما آتاني فلا أحتاج لخرج الحمد لله أنا غني فأغناني الله سبحانه من هذه الجهة ولكن أريد منكم إعانة وأطلب منكم معاونة فأعينوني بقوة أعينوني برجالكم أعينوني بآنياتكم أعينوني بما نحتاج إليه في بناء هذا الردم وبناء هذا السد الذي سيكون حائلا بينكم وبين تلك الأمة التي تخافونها أولئك الغشام الظلمة الذين لا يرحمون أحدا سأبني لكم سدا يمنعكم منهم بإذن الله سبحانه وتعالى وفعلا أقام سدا عظيما كما سيأتي قال ما مكني فيه ربي خير ما يعراب خير عند من ما خير ما مكني فيه ربي خير خبر أحسنت خبر ما الموصولة الذي مكنني فيه ربي خير أحسن خير خبرنا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أردما لماذا جزء ما أجعل أقطعني حرة بينكم نعم جواب الطلب فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أردما جزيم على أنه جواب الأمر فاجعل بينكم بينهم حاجزا لا يصلون إليكم بسببه قال رحمه الله قوله تعالى قال لهم ذو القرنين قال, قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه قال ابن كثير مكنني بنونين ويقرأ سمعية مكنني ويجوز الفك والإضغام عند التقاء النونين والتقاء المتماثلين في نحو هذا مكنني ومكنني كما هو عندنا مكنني قال قرى ابن كثير مكنني بنونين ظاهرين وقرى الآخر بنون واحدة مشدد على الإضغام أي ما قواني عليه ما قواني عليه ما مكنني وعانني وبسطني من القدرة فهذا يكفيني ولا أحتاج إلى غير هذا إنما أحتاج شيئا آخر أي قواني عليه ربي خير من جعلكم قوله فأعينوني بقوة معناه إني لا أريد المال بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم اجعل بينكم وبينهم ردما أي سد قالوا وما تلكن قوه قالا فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة قالوا وما تلكن آلة قال اتوني زبر الحديد قوله تعالى اتوني زبر الحديد حتى اذا ص بين الصدفين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 وجود الانيات وجود الرجال أريد زبر الحديد وزبر الحديد جمع زبرة والزبرة كالغرفة والغرف زبر الحديد وزبرة كغرفة وغرف والمقصود القطع آتوني قطع الحديد التي هي كالحجارة نبني بها لا إله إلا الله يا له من بناء عظيم ناونوني أعطوني زبر الحديد أعطوني هذه القطع التي هي مثل الحجارة نبني بها مثل ما يبنى بالحجارة وقال الخليل الزبرى من الحديد القطعة الضخمة فآتوا هذه القطعة الضخمة ونبنيها كما يبني الناس بالحجارة حتى نقيم هذا الصرح ونقيم هذا السد العظيم الذي لا يستطيع أحد له نقل ولا يستطيع أحد ارتفاعه لملاسته ولطوله وارتفاعه فما يستطيعون وهكذا أيضا النقب لا يستطيعون لقوة وشدته زبر الحديد كيف سينقب صعب جدا مع مسأة من الصب عليه صب النحاس عليه حتى يتلاصق كيف سيستطع حتى يأذن الله بنقبه سينقب أما الآن لا يكاد أو لا يكاد لا يستطع أنهم ينقبوه أو يرتفعوا لأنه أملس عالي أيضا كيف سيطلعوه ما يستطيع يصعدوه فهو أملس الحديد مع ما حصل من الصهر عليه إلى آخر ذلك فالصعب بأي شيء ستمسكون حتى يصلوا الأعلى فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه وما استطاعوا له خرقا نقبا ما استطاعوا له نقبا أي خرقا يخرجوه حتى يخرجوا من تلك الخروق التي خرقوها ما استطاعوا لن يستطيعوا إلا أن يأذن الله بعد ذلك وهكذا ما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو عليه ولغتان ما استطاعوا وما لغتان يو قد ذكرت هنا اللغتين او ذكرت هنا اللغتان ومنهم من فرق بينهما من حيث المعنى فقال مصطاع علامه تقدم معكم اذا كان ايش مصطاع يستعمل في ها لا يستعمل في نعم يستعمل في الاخف فمصطاع الظهور عليه والارتفاع عليه هذا اخف من ايش من النقل فالخفيف للخفيف والثقيل للثقيل النقب الثقيل عليه وصعب عليه فاستعمل معه ما كان بالتاء واستاعوا الضهور ربما يكون أخف من النقب فاستعمل معه بحث بالتاء هذا على ما ذكره وإلا منهم يقول هما لغتان فما وما استطاعوا وما لغتان لمعنى واحد وهو معروف من الاستطاعة والله أعلم آتوني زبر الحديد أي شيء المقصود بزبر الحديد قطع الحديد التي هي مثل الحجارة يبنى بها فآتوني بها على قدر الحجارة نبني بها فبنى بها كما تقدم وجعل الحطب والفحم بينها من أجل بعد ذلك ينفخ النار عليها وتشتد وتتلاصق الله مكنه والله ألهمه حتى إذا ساوى بين الصدفين شرع في البناء حتى اذا ارتفع ذلك البناء وصالا وساوى بين الصدفين اي بين الجبلين ميدان البناء وصبغنا الجبال رؤوس الجبال ميدان بنا بنا حتى وصلنا الى حتى اذا ساوى بين الصدفين المقصود بالصدفين الجبلان على ما قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ومنهم من قال المقصود بالصدفين رؤوس الجبلين وليس الجبنين،, الجبنين ومنهم من قال المقصود الصدفين كل بناء عظيم كل بناء عظيم يقال له صدف حتى إذا ساوى بين البنائين العظيمين الذين بناهما بزبر الحديد إيش فعل بعد ذلك بعد أن جعل الفحم والحطب قال انفقه الآن عدا ساوى بين الصدفين حتى يتلاصق أكثر وأكثر ثم صب عليه ما هذا كله إلهام من الله سبحانه وتوفيق من الله فلذلك ختم الآية قال هذا رحمة من ربي هذا كله الذي رأيتم من هذا البناء بناء الصدفين المساواة بينهم وارتفاع ذلك البناء هذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين قد اصطبعفهم أولئك وقد أفسد فيهم أولئك بأكل أموالهم والنهب وغير ذلك من أنواع الفساد كما تقدم إطلاقه حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا الآن انفخوا في هذه الزبر انفقوا فيها قد فيها ما سمعت من الحطم قال انفقوا حتى إذا جعله أي جعل ذلك المنفوخ فيه وهو قطع الحديد حتى إذا جعله نارا الزبر المتقدمة التي نفق فيها جعلها نارا أي شفعا بعد ذلك المرحلة الأخرى هذه مراحل الآن يمر بها في البناء قال آتوني أفرق عليه قطرة آتوني الآن أفرق عليه النحاس المذاب والإفراغ هو الصب آتوني أصب عليه هذا النحاس ليتماسك أكثر وأكثر ويقوى أكثر وأكثر فعندما نسأل السؤال النحوية وهو يمر معكم في كتب النحو آتوني أفرق عليه قطرة هذا من أبواب النحو لعند غيرك ها؟ ما بالتنازع تنازع فعلان آتوني وأفرق في معمول واحد قطرة كلاهما يريد قطرة آتوني قطرا أفرق عليه قطرا كلاهما يريدوا آتوني يريد مفعولا ثانيا وأفرق وريد مفعولا واحدا له فتنازع فأيهم أعمل الآن في قطرة أيهم أعمل في قطر هذا الأول من الثاني نعم الثاني أعمل على الصحيح عند البصريين ويكون الأول أعمل في ضميره ثم حدف آتونيه أفرق عليه قطرة فأعمل الأول في ضميره بعد أن أعطي العمل للأخير على الصواب عند البصريين فالعامل في قطر هو أفرق طيب يحتاج الأول إلى معمول أضمر فيه ثم حدف وتقدير الكلام آتونيه أفرق عليه قطرة لكنه حذف لأنه فضلة ولا يضمر فيه ويدكر إلا المرفوع في الأول فأما الثالثة يضمر له جميع ما يحتاجه هذه من مسائل النحو وهذا من أمثلة النحو في باب التنازع تكاد تجد أكثر كتب النحو تمثل بهذا آتوني أفرق عليه قطرا تنازع عاملان في معمول واحد والمعمول قطرا والعاملان آتوني أفرق كلاهما يريد قطرا أحدهم يريده مفعولا واثن واحدا له لأنه لا ينسب إلى الواحد والثاني يريده الثالث فأعمل الأخير في القطر والأول أضمر فيه قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما هو القطر هذا أن نحاس المذار هذا قال رحمه الله نكتب بهذا إن شاء الله نقرأ بعد وكرة رد قال قوله آتوني أي عطوني وقرأ أبو مكر إيتوني أي زبر الحديد أي قطع الحديد واحدتها زبرة فأتوه بها وبالحطب وجعل بعضها على بعض فلم يزن يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد حتى إذا ساوى كل ما طرح شيء طرح للحطب بجانبه نجل تصل النار إلى الجميع حتى إذا ساوى بين الصدفين قرى ابن كثير وابن عامر وأبو عمر ويعقوب بضم الصاد والدال الصدفين هذه اللغة ثلاث لغات فيه الصدفين الصدفين وهكذا أيضا لغة ثالثة لعنه يذكرها ويشير إليها وهي ضم الأول فتح الأخير الدال صدفين ضمهما فتحهما ضم الصاد وفتح الدال صدفين هاتان قراءتان سبعيتان الآن الصدفين والصدفين صدفين قال ابن كثير ابن عامر ابو عمر يعقوم بضم الصاد والدال وجزم ابو بكر الدال الصدفين إذن هذه قراءة الصدفين لغة أيضا وقال الآخرون بفتحهما وهي التي عندنا وهكذا أيضا ضم الصاد وفتح الدال الصدفين وقال الآخرون بفتحهما هم الجبلان وقيل رؤوس الجبلين وقيل كل بناء عظيم وقال له صدف أحسن وقال الآخرون بفتحها وهما الجبلان ساوى أي سوى بين طرفين الجبلين قال انفخوه وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفخوه يعني في النار قوله حتى إذا جعله نارا أي صار الحديد نارا قال آتوني قرأ حمزة وأبو بكر وصلا أي بالهمزة بسم الله همز الله نعم اتوني افرغ عليه قونه افرغ عليه قطره اي اتوني قطرا افرغ عليه وكان الامام كوفي والكوفيون يعملون الاول لسبقه وكان الامام في كثير من المواضع يجري على مذهب الكوفيين كأنه يختار هذا المذهب أن الأول هو الأحرى بالعمل لأنه سابق والسابق هو الأولى السابق, كما في الآية السابق هو الأولى بالخير وبالجميل ويقدم على غيره وهنا قالوا كذلك فهذا الفعل أتوني سابق يقدم على الأخير فيعطى العمل له وهذا تعليل قوي أولئك يقولون لا الثاني أولى لأنه قريب والقريب أحق من غيره بالشيء القريب من الشيء أحق من غيره بالشيء كما في الحديث في مسألة الجار أقربهم بابا في إكرام الجيران أنك تعتني بأقربهم بابا فالقريب أحق بالشيء وهذا تعريد قوي أيضا والأمر واسع أي آتوني قطرا أفرق عليه والإفراق الصب. والقطر هو النحاس المذاب فجعلت النار فجعلت النار تاكل الحطب فجعلت النار تاكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب لا اله الا الله يا له من بناء مسلح عظيم حتى لازم الحديد النحاس قال قتاده هو كالبردي المحبر طريقه سوداء وطريقه حمراء وفي القصة أن عرضه كان خمسين ذراعا وارتفاع وارتفاعه مئتي ذراع قال أن عرضه كان آهكا على كان أن عرضه كان خمسين ذراعا وارتفاعه مئتي ذراع وطوله فرسخ وهنا لم يقول فرسخا فلعله قطعه ما يتعلق بثانه واو تمييز او واو الحال او واو الاستئناف فقطع اذانه ولم يقل طوله فرسخا كان طوله فرسخا قطعا ما تقدم الاتصال الاعرابي والحاصل استفدنا مما يتعلق بقصه هذا الرجل الصالح ذي القرنين الله مكنه ومن مكنه الله سبحانه وتعالى يستغني عما في عيد الناس مما ربما ينظر إليه غيره مما هو ممن هو دون فإذا أغناك الله بشيء سبحانه وتعالى تعاون في أبواب الخير مع الناس من غير مقابل وإن طلبت المقابل على العمل لا تثريب عليك لكن هذا في دعوة أكثر في قبول الخير الذي قد أغناك الله أنت ومن الله عليك بخير كثير فلا تنظر إلى ما قد حصل لك من الخير من أجل الدعوة ومن أجل قبول الخير إلى آخر وهذا القرين دعوة دعوة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأعمال وهذا الإحسان يدعوهم إلى ربهم جل وعلا أنهم يستجيبوا له ويذكر لهم تمكين الله أن هذا كله فضل لا علي هذه دعوة مثل ما دعوا يوسف في السجن دعوة كلهم يدعون إلى الخير في أقوالهم وأفعالهم ومغير إذا وجدوا فرصة يدعو الناس وأن الناس محتاجون إليه في بعض الأبواب دعوهم وجدوا هذه الفرصة لأنه محتاج إليه الآن فما تجد يدعوه إلى نفسه مثل الحزبيين يدعوه الله ويشير مثل هذه الألفاظ ما مكنني فيه خير أي ربي سبحانه وتعالى وهكذا يذكر لهم الله تكرارا ومرارا كل ذلك أن يعلق قلوبهم بالله جل وعلا هم محتاجون إليه وهذا الموطن موطن الدعوة إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله الله أنت